الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد الف الصلاة والسلام عليك فرح يا ناس Allah Allah تبارك نبل المختار صلاه الله على النبل المختار حبيب الله وآله الأطهار محبتهوم تضوي ليل النهار هوا الزنار وحب علي الكرار, علي الكرار الأنوار محبتهم طول الاله معار صلاه الله على الال طول الاله او يتعدوا فود من قال او تي في التقلب لتي تشب قلوب عذال تتحرواحنا ومثل الرياحي وتتبارك فرحنا بذكر المعامل تتفتح ارواحنا مثل الرياحين يا ذاكرين الله هلا هلا وقولوا ما شاء الله هاي ذاكرين الله هاي ذاكرين الله ala nabi amana ya ghali ala farah biddi la la la محتشمين اهل الايما فرحكم لا يحضر الشيطان لاجل كل يغمر العرسان لاجل كل خير يغمر العرسان لاجل النفوس تنبض العرفان فرحكم لا يحضر الشيطان سبب الدنيا احلى سبب الدنيا احلى صيد الجلوه تعالى ذهوا وشعور حساس اغلى سبب الدنيا وله سبب مشاعركم لبس التعالي قال جواهركم نور المفاهيم زينت مشاعركم لبس التعالي بالتقوى باسم الله القرع عليش الله ويا اهل الوفا يا الله القرع عليش آه بالتقوى باسم الله يا اهل الوفا يا الله القرع عليش اوقول بفخر قولوا لال الاغاني <تصفيق> انت جالس لام وماله ثاني اوقول بفخر قولوا لال الاغاني Biliyrḍa ḥukm Allah wala shi A biliyrḍa Allah اهجتت ولالا نتهني من ولالا وتتحقق امالك معل زنما وعلي الحسن عطرا هلا بك يا محفل العترا املنا حسين فايض بنهره املنا حسين فايض علي السجاد واجيب الذكرى هلبك يا محفل العطر امامي شلون انسى شلون انسى شلو انا الباقر وياها شلون تنسى هو الصادق بحنا شلون تنسى هو الكاظم اهواه شلون تنسى شاق الرضا المرهب خذني بمهب شاغل الرمال نورها فخذني بمهفه وحب الجواد اشرف من كل محبه بالهادي انشدكم كل وبالعسكري كلكم كل آه بالهادي انشدكم كل وبالعسكري كلكم هلا اعو بالمهد دي في bi ma yoni nora يا ربي عجل rabbi بالمنتظر jil mahura bil muntazar